نداء من الله من العزيز من الكريم من الحي من الجواد يدعوك أنت أنت الفقير أنت الطعيف أنت المسكين يدعوك وهو الذي أي المحتاج لك وأنت محتاج لك يدعوك للفلاح للنجاح للصلاح قل يا عبادي أجمل لقب أفضل لقب